من مَا ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي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 اذْذَقَنُ عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَالَ سَنَمٌ قَوْمٌ مَكْرُونَ فَرَافَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علي فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها, فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال رَبُّك إنه هو الحكيم العلي قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إن اَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ مِنَ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأنيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسرطان مبين تَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَرَكْنَا مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَرَمِيمٍ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 وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَذَكِّرُوا إِلَى اللَّهِ فَذَكِّرُوا لَكُمْ مِنْ هُنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنَّ لَكُمْ مِنْ هُنَا نَذِيرًا مُبِينًا كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا إِنَّهُ لَسَاحِرٌ أَوْ مجنون.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 الله هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ مَا دَنَوْا بِأَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ